في <تصفيق> ثم دخلني خديجه بنت وهب الكوره وتعاملنا في بعضنا ثم جاء خديجه 66 في تمام 500 درهم ولرا هي لو قوسيه فازغروا فيها من مفرشيه في تومينا في ماضيه ثم ذلك وترددنا تداول هذه القصه كانت كبيره وكانت ولوله منها جاء بعد ستة أشهرين المساكة وحيدة رب النور الدعاء المرضاها حينما تقول فيها قديمة رب النور الدعاء المرضاها لقي النبي صعبتنا عدداً أوضع الأقوال خلال ثلاث وأضع الأقوال خلال ستة أشهر وأضع الأقوال خلال ثلاث ونسب في اعتمال إذا أضعنا أبناء قلنا إذا استهدنا أن الشرقين من الضرب يستخدموا الملكة عصبا لما راض عندهم من تعديل اتواجي قبل مرة دولان العدد من الثامن فلا يريد حق الساعة على إيباري رفيدا تقل كان هذا سليس أقول دافعا ومثل منعه في التحقيق خديجة الكبرى التي كانت تقنونه في أفضل أفضل سنة مزة كمزة لأنه يجب أن يكون عمره شفر الشريك إلى سنة في <تصفيق> عمره إنسان وخمسين سنة اختفى بمراسة ولما لا تتلقي عدد بسرعة الأخوة أو سنة في وسطها فهل لا تتلقى في التالي أعطانا أين أنها تشتغل أنه منذ أو لذا قد اصدرت العالم الخططي فيها أنه أعطانا قوة أربعين على المصنفين القول ان هي عطوبا ما انصر بهوا اصله دوله في التشريع فما اصل من تقوى وما اصل من في في الاخره تعتقد ان كانت فيها 366 ذكور الذين لأنها أثرت في تهاجرة مع رحمة الثالثة مع شبه الإنترابي بحكرانها النبي صلى الله عليه وسلم لذماننا لمكانة للك الكوننا تذكر معها النبي صلى الله عليه وسلم شهرًا وفي شهرًا ومن عداء دواله بالتوضى بالتلاب الضعيان وفي الانترابيان تدرج عائشة بنت أبي بطري المباشرة رضي الله تعالى عنها الله عنه وطمع تعلمنا في فقه فقه الزوج أن الرجل إذا تدوّج في الثانية لا يجب أن يتدوّج على التجنب في ثلاثة أيام يعني لا يجب أن يتدوّج على التجنب إذا كانت تجنباً حتى تدوّع عليها الثانية ولا يجب على أن يتدوّج على التجنب التي تدوشها إن كانت حتى تدور عليها سبعة أيام قالت أعطان بالسيئة لكي لا تكون لديك سبعة ولديك سبعة يعني حتى تدور عليها أيام اللي هو المساعدين والسيئة التي كانت مطلقة أو تعني منه وليس لها ثلاث أيام فلما مروا هذه الأيام تدور لكي تكون عائشة قال المنائي من الناس أن يعملوني رحمه الله ونك تتبعه شهرة ما يبيتا سفة يبيتا فإن يرى أن يتمعثل لدينا أن يمتكها أو نموضها فاخترى الثلغة ويظهر عرأة وأرضاها أن يمتكها ويعطي يوم الآخر عبشة كمعان لماذا لكنا عشان يروحين ما في كانت تحت من فرصيل الآخر فقال فلماذا لكنا تكون يعني محزن بعبشة قال لها أدقوها إلا يوميا نطلعها لا يعتمد من يوميها عنا لكني فاهم دانا في وقل ذلك أظلم ولما نعمل او أو رأينا في رأينا في الناس أظلم لذلك أحب عيش الله تعالى حب عنده الله حبت جملا إنا وعلمت أن من ذلك التقرب إلى الله التقرب وقعنا أن تحلل على قلب رسول ذلك ما يسعر الله صلى الله عليه وسلم وتلقى في ذلك أن يمسكها ويجعل يومها لعائشة رضي الله تعالى أحسر الله وهذا بالمسوذة واحدة من المنحات المنهيين وما قال قريمي تبع عقلي والعلم هنا لعائشة بنت أبن بكر القرشية بنت محمد إذن أبيك محمد الوكر محمد وكان يوقف في جاهلية بالعقيق بالعمال هذه منذ المكما بالله تعالى عنده وأمطار عائشة لم يتدرج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها لم يتدرج النبي بكرا غيرها هي الوحيدة للفكر من ظنه أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك مشهدها من فتور هذا الزواج جهد بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة ويجبين تسعينيين ودخل عليها ويجبين وهذا ذلك تشف من أبداً. لماذا؟ لأن عائشة كانت مخطوبة لربل من الكفاة قبل أن تعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن بحث تنفير صلى الله عليه وسلم وآمن به أبو بكر آمن به آل بيت أبو بكر ومعنه عائشة فتسخت خطوبتهم من هذا الرجل ثم دقيت مدة 13 سنة وهي مدة التي مخيجة كم أعطان من عزي مكين حديثة وكانت حديثة في حياته وقت الثالث صلى الله عليه وسلم وكانت عائشة موجودة فهل قصدت عائشة وحساسة في عمرها ثلاثة هذا التاريخ نسمع من يشبها فأظلم ظنني أن النبي صلى الله عليه وسلم تدوج عائشة والي بنت 13 سنة عن أرجح وقيل بنت 14 سنة على الله في حول الآية الضارة والسعادة هذه هي مجتمع لا يجب أن نجتمع إلى تاريخ الإسلام بذلك خلوصاً ليس بها لا يشربها بالصحة ونطعم إن شاء الله إلى بعض الخرائط التي سيقات منها المهم أننا نجتمعهم غير مجاشر وليس مجاشر وشيء هدو القرى في عاد شهر الله تعالى عنها وعضوا أن لما تدرج النبي أحطانا بعدها دوجا كان لها أخر خاص في الخنج رسول الله الرحمن فقد أخرج الإمام المخاري رحمه الله في باب أطعلا وأخرج في مناقر الصحابة حديثا بطريقين ومظلت المتواحد في النبي هذا مما تعرض كما تفضل نفسنا أن الحديثان إذا تكافأ أطنط بجمال في بلاد ولكن إذا رقينا فيهنا صحة مع المضم الصعار إذا كانت كان الجمع جمعنا وإذا كان إكار التقليد بالإطلاق فعلنا وإذا تساروا حين لنا درجة لهم في الصحة وفي الصحة تطنط بجمال في الثالث معنا قال الثبيل صحيح فلم فضو أستغير على ثالث الأطعمة فتصد عائشة على سائل النساء وفي حديث المراقب فضع عائشة على سائل النساء فتصدد سائل على سائل الأطعام ورؤيا من بمعنى يكون المساعدة تكرره مرتين وإذا كان من القرآن ما تكرر مرتين من حديث رسول ما تكرر قوله لإذبائه أو المساعده فقال فضع عائشة على سائل النساء كفضل الثاليم على ثائل أبعيمة فأنا كم منه منطوق هو منحون إذا كان من الحديث الأول فضو عرشة على ثائل الأبعيمة كفضل الثاليمة فضو عرشة على ثائل النتاء كفضل الثاليمة على ثائل الأبعيمة ولا منطوق الحديث جاء للذين دين فضو لكن هناك ما يسمى عند أهل العلم بالأصول ببيان الاختفال يعني بيانه ففي عدشنا اقترى بيانة ابن الثريق فأصبح حيثنا بيانات بيان في نفع عدشة وميان في ابن الثريق والفريق هو تخليص الرغيق في مرق اللبن أو مرق الماء يومة الرغيق في مرق اللبن أو مرق الماء منها ينفع علينا الله وكانت أفضل يجب هذا الطعام والثريق تقرر بصناً الثريق الرجل جارك أسم الله على إسم الثريق ولكن الثريق عاد أبو الله كان من الرقيق مع الكذب وعليه القطع من نحن والثريق أفضل ثريق كان عنده رسول الله سبحانه الله عليه وسلم الرجيسة وكان الثريق عادشة على ثابت النساء كبضل الثريق على ثابت النساء هنا نوعاً يموت إذا أن يموت دائماً إذا أرادوا أن يسيقوا إلى شخص وكان فابتاً على ذيبه يسيقوا شيء يسيقون إلى الريد ليسيقوا إلى سماع فحفظ حفظت قصة في العهد المدني مع عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضها كانت في سرية فمحفة المحفة التي حملت عدس الله تعالى حملت الصحابة ووضعوها على جملها هذا يسمى الهوديش كان ينشر على قبل جمل بتكون فيه الضعينة والضعينة في القرى هي قرأة المخضوعة في الهوديش تسمى الضعينة تسمى الضعينة تشتقط من الضغينة والضغينة تكون مخبوكة في القلب والضعينة تكون مخبوكة في الحوذج والحوذج لا يسمى اللي حتى لا يسمى نوذجا إذا إذا كانت محلاة بحلي لأن هذا الوذج فوعا لا توذج عليه إلا أوزام جميلة حوذج نوفا خوذج وكوتر وهل النجرة لا جاء على أبنك روحاً لأننا نستمع وليس على ما يستطرح أبداً فلن نزل للرحب خرجت عائشة لفضار حاجة النهار فضمنا الصحابة أن عائشة محقة لأنها كانت خفيفة للرحب ومن أجل هذا كانت تتركوا من معصفاً إلى سابقها قال كان كانت تبين المسابق وعائشة تتتركه كانت فاتوره احمد باسمها سبق هذا حاله تقام هذه بكيا عائشه هذا من غدره في الملك والله طعنني فيني مع اهلي لمحق كان يسلكه فجد بيديك شبابك اللي تصدجوا لينا في الجاري ثم علي سبحان الله خلق الاثنين قال عبد الله دينو 30 مش متراض صح او <تصفح> بنستنوا الصوت تكش ما هذا لا أنت لدنا وأخير لما Bond هو Techn Pokémon لا حتبل لكن كان occurs ليس هنا كان صعباة أنا فاربةnh وقد ذكر还是 تكونırdية وقد�� excited ونق indie و стоит تعاف Gemma قبل من المحلى من ر commissioned ومعت الله وكأنها تسبوعا لمّاعد قل訂 منaper ومع أن ولا تتعلمون بسيئة الناس لسيخلق مهزة بيخلق مهزة على الله تقول لها مش هم المهزة عارضوا من معقولتين شعروا تقول لكم مهزة بسيئة قال إذا إذا عزتنا بحنان أو بحراطة يقول عليك بها بك قال نعم فكذا كذلك إذا تعطى بحنان يقول لك بها أجمل لا أجمل حياة نفسه من ماذا يبقى طبعا إذا عزتنا بحنان طبعا فذهب وخطب صنع عاليشة فلما جاء في طلب الشاب أجاء أحد الله علي فحملها على الجبل وعظم الله عليه ونزل يمشي ويسرق بيها الجبل حتى قل صنعها إلى ذنبها إلى مسكنها فجاء عبد الله في أبيل سلوب ومسطح هو أحد لكن لست فيه سمو حذرهم فاستنموا هذا الصحاري في قال عائشة وقال الله والله وقال الله لذلك من أخوة حق اتهموا رسول الله تعالى تهربوا كعبا ومن العكاكة التي ندين بها الله تعالى أن الأنبياء جميعا لا يجوز أن يؤسوا في نسانهم حتى النبينا وردوا في القرآن فقالت ذاهوها أن أبي حيان عفد من شخي عبده لا تبت أن زوجة نبيت خانت زوجة قد خانت النبيت في عودة أبدا فلما من كل شيء وهذا من ذات العشمة لكن الخيانة التي وطعتها من رأة نوت ومرأة نوح كانت خيانات عقلية فقط وهذا معروف وما سبق لأحد من أهل هي لأن عقد ذاتا في غيها أبدا فلا يمس النبي بعض فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سمع هذا القرر يتهمد من إمام أكثر في نفسه تحضن حزنا شديدا قد تشفر وكان لا يكلم مع عزة فلاهدت عائشة إلى ذي أبيها ولأزمت ثم تقلنا لنبتة شخ والنسخ من العلم وعكشة عنه وهو دارة إخماية تطع الشيخ الضوية لكنا أنا قدر مستعد والضبار عليه هذا من إذاية كفائنا من إذاية المنافقين من إذاية اليهود ونقرى عبدالله أولاية المسالون إن فعد ذلك لهم الكبير في ذلك نقعة طبعا هذه القصة سبحان الله بقدر ما هي وحدنا بقدر ما هي على أن الوحي يأتي بالرسول من عند الله لماذا؟ لو كان النبي هو الذي يقصده القرآن كما دعم الكفار اليهود ما النبي كان ترقل النبي شهرا كاملا وهو يتألم كانت كدة الآية البيت وغرأ أسلق وغرأ أحيش فلماذا انتظر شهرا كاملا؟ حق وهذا من ذلك الإعجاب القران. عندما نبدا في ذلك القران مثل يندد عن عيشا الامر المتع عن قطاظها ستبين لنا عيشا عن, عن قوم التوحيد الحضر. دخل النبي الى عيشا كان مثل إن انا ممكن يعني الدكتور يعني عيشا مني. قولي لي بقى اقولي لي بقى يا مولانا انت هتجي وتكون يعني على فكرنا خير ثم قام قومه شدنا نصرخ لكنه قام طير من الاحراء اخذ بالحربه الاثنين ضرب بها ومن ثم ابراق اشتد البلاء الذي يعقب منه اكل من, من سح قل سمع يقول, يقول أي شيء أثقل يقول ما وجدت أثقل من ثمة تبتبت بها أنني عبر فور لحظة ينسل ولحظة أنبياء حرارة العالم هو أنت من أنت انت العدل. أن تبقى تبقى تبقى تبقى منها مرات خصوصي لا تبقى في من الرجل دوجه فلما دزل الضرآن يبقى, يبقى, يبقى وعايشة وللله دعان عنه ومع الضامن دخل النبي الغدلة إذا بيزء البطر يستثم هل يفتح إذا عايشة يطرق آية الجنبية يلقى إطرق آية مباراة عايشة وأبو بطري يبتح والنبي يضحف وعايشة تنظر إلى الجزاء لا أريد أن تنظر إلى الغدلة الغدلة كأنها عندها يفتح فرحون ولكن يتحبوا فقال أبو بكر كن يا عائشة الخبيرين الله واشكر يا رسول الله فقال أبو رضا لا, لا أشكر رسول الله والله لن أشكر إلا الله الذي مرداني لبرك تريك الجمع هذا ليس تقليل بشكل قول الله قل شكرا أحفظ رسول الله لكن بيدي نتعني التوحيد الحق لما عيبت أن ما يكلم بذن رسول الله بالقرآن شكرا رضاها النبي مرداني لو كان في التبرئة تضغر في الآلة بحق السلطة المعنزة فحصل أن هذا الكثة أيدت ما قلناه في الحلقتين وقتين أن النبي لا يعلمه الغيب ولكن خطأوا الأرض ببعض الهيئ الإمام الشابعي رحمه الله رأى في منامه ملك الموت فتألم الإمام الشابعي في منامه قال له يا ملك الموت متى أموت فأشار بيدينها كما وضط بينها الطابع ثم قال الشابحي رحمه الله سنعا ولا لا يعلم هذه المسألة وبعد خلط القيام في بعد خلط ساعة بعد خلطة أشهر وثانجه وحكينا أنه ذهب إلى أحمد بن حبل وحكينا أنه ذهب إلى أسنان فقال له أيضا أول هذه الرؤية وقال انه اراض ان يكون لك ما سالتني عنه من الخمسه التي لا يعلمها الا الله ثم قرأ خواتيم سورة لقمان ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تلد نفس ماذا وما تلد من بين يديها ايضا هذه الله فالتيم الله عليه وسلم اقبر بالغضوب من, من باب وهذا أصدر الله ببعضها لكن أن نقول أنه يعلم الغيب مطلقا فهذا النبي هذا باننا عنه النبي أخبرنا وسبقا أنه بأسكم أنه لم نتمع نناس النجام في المدينة المشهدة وفينا نبيل يعلم ما في غبي قال والغنة يغير هذا فإنه لا يعلم ما في غبي إذا الله يعني لو كان من حقنا أن نقوله من أنه يتحدث عن ذلك إذا اتضرأ الله عمشة لنفوق تبعي ثموات وقال الآمام الباقي الآمين رحمه الله لفتالي في عجال قال افتقاه مصدراته فكان لأعتناف أشفاء حول سيرة الدرس عبسل فهذا المصدرات كان خبيب يعني لنشي واحد يكون خبيب فتضر مع فترق وجب ما أن دروتنا في شيء فضلت يقصد عائشا فقال لبنطقيناني عجبا عجبا ورأى ثالث التاريخ قد سهمت الزور واحدا تدوجت ولا تدوجت والأخرى ولا دتولا تتتوش أن نحن المسلمون فقد برا ان الفتي ولدت ولم تتزوج فبالتالي كان يبلغ في سن الولد والزواج ايهما ندعي الثمن امراه ولدت ولم تتزوج ان نعدها الولد هذا ليس من ذلك مع محظنا وليس بنحكم من حيث البدء الا وضحيته ولا تتم الزيجه ان هذه انها عن شريعه كامله وعامل المسلمين مرتبطه لان الله برا وهي منها ان امراه فقد قمنا نحن تطرقنا لتيه هذا كله في التدوين فماذا من مبرر ان الذي تدونوا به ذلك الذي يقتضى عليه الله سبحانه وتعالى طبعا خالقنا الذين يصارعونه فهم يحكون عن الاسلام لكن ماذا الشيعة يتعاملون الشيعة مع رسول الله وهم يدعون حب و قال الامام الصفائي في الأمية الشهيرة قد في حشية اللبن وذكرها الإيمان التوجه للسودة الحشية العظيمة يقول حينما قال الحب للنادي على الكمال وقال وطب الله على النادي نصل على الطب وطب الله على النادي فصرحا مع النادي قالوا اختلف أهل العلمي لإطلاق حب النادي هل يخطلوا على درية بدي هاشم؟ أم درية مقفل الله فقط من فاطمة؟ فقط من فاطمة معني؟ أم من درية الشسين بن الحفن؟ أم من درية بمامعات؟ أم من قال من راجب عندي مقاله من الأئمة ولمه الإيمان جعق الصادق الذي يحده الشيعة من الأئمة من 12 لا شك ان الصحابه الطرق للطعام عنه والطه ورحمن قال والال جميع صحابه الرسول محمد هم اولي الذكر نحن اروع في جميع صحابه الرسول هذا اقمنا اجل مطلق اهل السنيتين من اهل الشيعة فاذا نمت عن جذور تراث الله فهي إن آل بيتيك يشيروا عدد زوري وسيفت الناظر تشكل مع الواجهين هذا ليس مجموعة جميعا هذا ليس عندنا في الشعر إذا تشكلوا معاك فتصبحوا نفسك فقال الله تطورك وتعالى تقلموا على عدد زوريكو أي عدد زوريكو عن الواجه في الأحد المشترة الثلاثة فتقلموا على عدد زوريكو فصالت زوريكاميكا نفسك راقت ومين آيات مين خلق لقومي عن زوريكو انتو مجم ترقى نجاحهم إلى أن مرأتها مسائر فتأسجد الموتى هذا والراجل فيه مطورا ومتا فتتجنم الموتى حينما أغف عن المتا فإذا تدرج خضر أجولته على المطور وخضر أجوله في المتا فصار عجم كابير في المتا وكمال أجولتك تكون النجا كمال أجولتك أن تكون هكذا قال الشيخ بصفة الله رب العمو الله أول يقول إذا أرادك أن يكون قام وإذا, وإذا أرادك أن يكون قام وإذا أرادك أن يكون قام بتأني الإرادة ونهرت إلى أرادة ضغط غضب كما يكون الرجل ويجري معنى أرادك هكذا يكون بغير تبر كانت هو طبع فيها وإذا علمنا أن هذا الغضب ضعف في المرأة والضعف هنا يدير للمرأة جمانا فليس لديك العيب من أن تغضر الرواح ولكن العيب في روح لها بداية كيف يكون معا في يعني لها جديد يعني فلنخبتكم تريع الله الرجل ليس؟ لأنه كمال ولأن هذا ما نحرس منك أي من نفسك منك من أمدسكم الزواجة لتشكونوا إليها وجعل بيتكم موذة مرحلة جعل ذلك موذة تحدثوا إلى ذلك العلم قالت ان الله خلفت من ضنعي اعواج احني القلب فلو خلفت من عرض من الوقت لكان لداما ان تحكمها ولو خلفت من عرض يزن لكان لداما تحطمها لكنها خلفت من, من قلب القلب حتى تكون ريالتها مرض الرحمة تحميك وتحميها تظاهرك وتظاهرك تنصحك وتنصحك ستكمنان معانا سيرة الحياة لكن التكامل أيها الإخوة لا يعمل المقايافة التكامل يدل على المساواة لكن ليس تكون مساواة في الأعداد تعمل المقايافة أبداً حينما نقول قيمة الزاوية تصام قيمة الزاوية أني في هذا لا تعمل أن هذه المساواة تصامل القيادة الضرغي لأن المساواة تكون إما بالمنظر أو بالتكاملية أو بالتقابلية او بالإذاحة التنظرية أو بالإذاحة المشاركة مما؟ يعني ركز عديد الإمام أخواني رحمه الله في إتاري في ريوبيع دوليتان متنقللتان هل بالضرورة أن تكونها متساولتان متخلصتان تسعين درجة تسعين درجة لا قد تكون إحدى هم أحده وإحدى لكن معنى إسكلاهما مع إسكلاهما معنى التكاون والتكامل عزة دائماً التكامل بشيء أيدي وطماغيدي إذا هزم الواحد يستغل الواحد قاعدة قد عند الاسخصاديين هو يقول تكامل عدد ألفا ذلك تمام عدد بشيء وشيء واحد معنى مع التكامل بين الأجزاء المتخالبات يستغل مع التوهين التكامل يأتيك النفس الواحدة والإسلام أيضا فيه تجارب صحة ديناً واحداً أن يرغب أتمده يكون ديناً وأتمده علينا النعمة فاستمع الجمال مع الثمان وأطانا دينا التوحيد الواحد لما الله طبرك وتعالى دين واحد من الله واحد لمحققة النقوة دينا التوحيد عدش الله تعالى عندما الضرب كانت ذهابته المثالة وهذا المطمئة الحزر رسول الله صلى الله عليه وسلم خليل اتبع عقلي شلال هذه حفظة بك عمر الحق حفظة بك عمر إذا أخطر أبن الخطار أبن الخطار رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكسب أبوها حفظة كسب أبو زوجي ناجدينها رضي الله عرمنا حينما أجبت عمر جاءها الى العقبات بن عفان فجلس على المقاطعه فعرض عليه أن يتزوج حفصه فاحسنه ان عفان جرى الامر ماء فاستمعوا ونصوا حينما عرض قال لا تبيعوا انما عاملين ما امر فقل قد لم يكن ذنها فاستعظم ما ما لي الان ارض في ذات وهي جدة عمر بن عبد الله تعالى عن موضا خليش يجد لك فنعمه مخلص طبعا لماذا رفض عثمان بن عثان وعند الله تعالى عن موضا ان يتزوج ببنة عمره لانه كان عثمان متزوجا ببنة عثان تزوج برميه ومبينة المجول فأول من المستقى فاتمه الرضا في دنيا اضطربت محقلات وزينت مدينة رفيدة بعدها كان قومهم يسعدون على الميناء منها فوقين تدولت في بيذا وقال الله تعالى لا زين كتبوا قوم رفيدة ما تقدم منها بيداء تولوا بهم بشطون تدولت احد مدن رفيدة عساه وكانت تحت المدين سكنها عثمان ان يجمع وحده مع بنت رضي الله ثاني ولما عندنا فصل عن ذلك ومن كذلك كل كعثمان في غزوه بدر الكبرى مرض اا زوجته بنت رضي الله عنها وعندها لورا في يوم المعركه خرجت كده غزوه بدر فخاف الصحابه وهم عثمان ان لكن زوجته اقامته تصق من على هذه الغباء ما اسمه جند انا عمري عن هذا هذا مثمر فلم يحضر لزمه الضرر فلما انفر المسلمون ضربوا ضربه ضرر عليهم ليس اصلاوا بتهمن المجامعين كانه حمر فقال عثمان من اهل المدين عثمان من أهل بذل فرغب لهم أن يحصلوا بسهم وشورها أن يعلن بالشركة بالكذبات وفي الغنادي لأنه حضر لأنه أثار أن يُبِلُلُ بذل رسول الله ومن الله عنه وذلنا فعرض قولها من أرسلية فإن عمر ذهب إلى هذا الوقت فقال لو أن الوقت عرض عليهم بالذل إن هذا سكت لا تشارك نبي سعيدا ذا شعور ماشي حاضر يا مولى كيف على ولا لا فتاخر عمر بجواز ابي مصر ماشي جواز عثمان انا ما نضر في الجني الحميده انا خلاص ما فهمتش المعنى لكن الامر وقت ماشي واحد وضيتي فيه الخير واضفت اليه الشر ثم ذلك والحاله ما تاخرت فاليوم فحلنا عمر ولزم بيته وكان لا يخرج إلا إلى الصباح فإذا تحكي الطرس دانا ونقض تم يراه ونعدى جبل جاءه بالخوار وبعد شعري أفرى نجد إلى عمر فجاء عمر وقال نتذكر رسول الله والله بينا يعني ما يقول الله أن يقول من حقنا قال إني أخطر إليك حفظة أخير سيبك أمار، أعربنا رجل الأطلاق، أعربنا سألوا الوقت وحشويا جاء المساطين قلت سأخبرونها أمار أكيد قلت لكم طير من رجح وقال عرضتها على مني فأعطاه الله من خير من المن هكذا، فرما فريحة إبناء أمار قلنا رسول الله الآن سأشتك أبوك عند عدنان استلش من في لكن اول ما تيين هناك قديه نظامه شكل ايوه الناس عمر وخطه الحياه شيء يحتاو عند الناس كلهم هذا يقول من زمان هيك واقعه قال لي يقول جمعهم نبينا و معلمنا وسيدنا و فقال اشهد ان لا اله الا الله و محمد رسول الله قال لي يقول فانا صديق لك و قال لي انه زدنك بالليل صادق كان هذا مكتوب لا لاي مرعوث في الكتب في خديجتنا المدينه اذن كنع في شهوري ابي بكر حدث لي ثلاثة من ابتدائها من هذا الوقت قلت له ما حملت أنطاعة الملمعة تحجع الله قال يا رسول الله والضعي ما منعني أن يجيبه إذا أنني سمعتك تذكر حفظا فخشيت إن أنا كنت لا بنعا قد نزعتك فيها وإن أنا كنت لا أكون قد ربطتها فتكدت حتى أنظر لا يفتع الله فيكما إذا تتمع أمرا جادا في طريقه صحه كلش كلش نتعلموا نحترموا ونروحوا للجزاء الى هذا كان نقول كلمه الحرام لا ينام الانسان في حياته ممكن كانوا معنى بالحفاظين كلمه حضاره كما دائما الاعراب اشد كفره ونفاقا واقسموا ان يعلموا دون ان ت عن رسولك محمد رسول الله والنبي عن الشهداء وعلى المسلوات روح عناه بإله الثلام في الجزء يبدأون خطنة من الله ورغوانا كما هم تنموهين من هذا السجون لحظة كما هذا الجزء إلى هذا الخطأ في غينة الزفرة للهي صار هذا يكون جزء من الحضارة في هو أن تحضار السكر في كل الحضارة يقصد عن فتحانية يتحرب عقيم حتى الضوء وأي عقل هلما نرجع مقصم وحي جاء من عند الله مسدد فان رحم اذا كان مسددا كان الفعل فيه مسددا يومئذ تخبره امر يوم في كسور اذا ذكرت بعض جزئها واخبرت بما نقصانها وقال الانسان ما لها يومئذ تحسبن ستحسبن لما تحدث تحدث أعباراً تحدث ليس؟ لأن ربك أو أم حد لا لما لا تتعلم ليس خطأ وحيون من رئيس لله والله والتعالى ولله يمون السماوات والأحف ولذلك ما يصنعوا في حصة كثيره أنا أعود إليه إن شاء الله بتعطيك في, في خمزة رسولة صار في غيره خليه خلال بني Eta zaini, leina vinti goleima. Leina o? Leina vinti goleima. Leina vinti goleima. Leina vinti goleima. Eta اللهم صل على محمد وعلى قوية من في حالة المراضي الدولي المراضي المرض أيها المراضي المرض احتلاثة التفديل لأسفال الموهدات المرض وليس من الشعاع الحكيم تعالى هذان المفيدة بعد المرض وليمتها بإمكانك التدقاء وفزوجها للرحب الأخير يرغبون عنه للطلاق الغرفي وطلاق الجارب والطلاق المقرم شخص قدر مصطلوب يستمرل ويشعيط أشياء نعم فأطلقت لذلك كل معنى أن هذا هو الصحي صلى الله ولم يصدر من السلطين يسأل الله مفهور في المس ماذا؟ سأقول الرجل من الماء إنها جودة مكينة بمعض الممسكين سواء من هذا الرجل كانت ميته أن يصدر حتى ثلاثة سلطين أو لغيها من مئة إنها مئة عند يسلم الطلاق المكرر الطلاق لكن لا لان يرضى على الضم ان من مرض الطرب الموثين يقول من من يحط فلا يستقيم له قرار لكن ما شكلكم وانا كامل في وعيي العقلي كان متكرر وانا كامل في كي شبع شما كتبه لهم اشتغل عن رمو لماذا في شبهة أن لا يكون له مكمله في التنفيذ لا فضة منه الأحكام ولا أضاق فالقاضي إذا كان مبانا لا يخذي فخذي فالقاضي سنعت القاضي وهو مبان القاضي لا يكون غاضبا لأنه في الجهر المطبير فإذا قاضي قاضي بحالة المنوذيين يلاحظه هو صح الرجل إذا تلقى المشاهده وهو ظاطن عارفة صحيح كيف حاجة الوضع؟ حاجة الوضع أكثر فلا تعزوك الصحيح إلا إلاك عادة إلاك عادة يراجعها وتعزوه صحيح يعني كيف يكون شخصاً؟ إنه لا عضا كن عضاً؟ كن عضاً؟ تعصوك كل مرحباً؟ كن شخصين؟ كن فالله عدد من الضغط ولو كانت أمتطار مودي الثلاث فذلك الثلاثة من جديد واحدة تقري معه لرسلون العين الذين نشكت حسن العين فقال جبوه يا ربك ربك ربك لقد صنبقت زوجتي مئة مرة فالحين عليه الوحول تتنسين طريقة مئة مرة حين ذكت من واحدة فقال ربك شمعت عنه كتفعا وتسعين واحدة فقد حمدت عن تذيب عن المسعين فراجعت في واحدة لمعنى أنه احتشفت عنده تلقى واحدة لأن الله لم يكن مقاما إذن لأخذ وهو رضا استمد العالم إذا كنت في شؤال استمدنا شعبيتات لكل إجاواتي واحد من الملادي من العلمات السردية إذا تألتك سبحان الله وذلك لكن سنرى استفدت في واحدة قالنا لك احتى كان واحدة من الآلة لنا تحت حرار لقد تبثلوا لسلتها لك حرار فهو ليس أن تكون قداما فهو ليس أن تكون قداماً وقوم بجرد فيها غيرها ولمرد أيضاً من المنجيز لأنه يبقى تكون المرد فإذا طبق الرجل الذي يفتغل فيه وهو على فرص المرد لأنه يبقى الخضرورين كالحفر الخضراء فليقوا الثالث منهم إن غالي نطلقين أننا إن نقيل لهم ثلاثة المحطة في مرادة حقرة ستيرا إن شاء الله هذا ثالث مصدراتنا في الإخداث قدنا إننا نسألوا كثيرا عن هذا نرى السؤال نقول إخوة إلا أن الله عبد الظهارة ومتنم قرية نسألتنا أنهم فضل رفت معيشتها أخذت أنه أن يعرضت كلمة معيشتها هي تتعرضون يعني أنه يمتح معيشة المياهة الثلاثة كما قال الإمام الرفاهي رعيه الله في <تصفيق> كتابه الاسبيان في عراضي القرآن من جنة العلماء والكباب يعتمد العراضي عراضي القرآن في إمام الكرماني من إمام الكرماني في كتابه نظر مفترة في تناسب الآية والصورة وفي ذلك العشرين من الله سنة وكذلك إتابة الدكاية إمام الدكاية عمله إتابة أن تأراض أن تأراض الدكاية وهذا الأجل للغاولية فيها لك تنبغ المشكلة في طبيعة معيشتها إما أن تكون منصوبة مع النذري أو أن تكون منصوبة على الوضعي أو أن تكون منصوبة مع العيوات كيف أشأل من هذا؟ المنصوبة على النذري أي على المعي الخاصر كأن تقول أهديت أومي ساعشاً أهديت أومي ساعشاً هدنني ما قولون أنها تعرفها منصوبة على أزعي الخاطر يعني إذا أنا واحد حفظة طبع تقول أهديت لأومي فحسنا لدينا للقر فقلنا أهديت أومي تقول هذا مصوبة على الأزعي الخاطر وتسمى عوراً به على الجنة جداً هذا العرض على أن تسعاد العرض على على النبع الهجم المضطر في معيشة بها تصري تنسخي البقية بدأ بها اتفاق البقية فأولئذات منصوباً من على المزعين الخاضين وبسوماً عزياء المزعين بذلك وإما أن تكون منصوبة أو منصوبة على الوضع أي على النسبة فتكون منصوبة بالتنهيز بالتنهيز بالتنسبة وهنا أن يكون منصوبة بالتنبطين إجرادة التنهيزي بمعنى المعيشة وان تكون محب ولا وحولا حجيرا وجموع وكذا هو ما شاء الله ما ذكرت صار يكون كان انسان في نفس الامس مصنف كا صوره التكاثر بصوره مقالات ورا استبيت المقالات الاختلافه سؤالي هل اصل المصحف توقيفي يا رسول سور <تصفيق> القرآن سور القرآن هناك لا هي أحاجة للسكر و هناك ما هي متعددة لسمها الآن سور العادية تحدث لم يأتي الكتب للعلم بالقرآن إلا مثلها سورة ستشحة لكر الإيمان خطيب الرأي و هو ضحف من النبيع الجديد الإيمان الراضي الله فصل الدين الراضي هذا كرابي. كرابي. ابو كرم بن صلوق والذي ابويه وكيف فخر الدين الرماني صاحب التفسير يقول صاحب ابو كرم بن بحيث كتاب الصحاح مختص الصحاح ويقول ان كتابه جرب والمقارنات الرياضيه وكتب لي قوم بهنا هو لوضع القواعد الاولى في العقل لانه يمكن ذلك فاستدل بهرم وعلم لكن الظاهر بجد ان يقتصر الاستريشن هذا وضع الايمان حين الله لا هذا الحديث قال يقول وهي اسماء فاتحه فجموع اليوم تسمها الكتاب وهو كتاب الفاتحه حتى اذا عاش منها الفاتحه لديه ليس فاتحه سلاله طلب سلاله حرف صروف بعد الوغيه تقرأ بعد الوغيه والشعارات لأثناء عديدة من الثاني الشعارات صورة الضولة وصورة يونس تسمعها بصورة التابعة وصورة محمد تسمعها بصورة الكتاب وصورة بليك طرقين تسمعها بصورة بليك طرقين مهم مجرد وهذه الأيمن صورة تسمى صورة المقابل وذكر علينا بالتخار والكتاب جمال القرى وكمال القرى وذكر أبوهان الدين بن أستر ريس الجعبري رحمه الله في كتاب البدع كما لديه تغطيف دابير بن جيد الثالث حينما ذكرها في المنظومة <Oxide> في المنظومة التي تغطيف النسول ذكر صوراً بغير أثنائها المشتجرة قال سلام مكيوها مكيوها في السلسة من اعتدد على وقموه من المسالة اقرأ وقموه من المتسير وحبوه ستتصورت لعلى على فلما اتفعها أحياناً يكفي فمن صورة سورة المنظجة. سورة المنظجة. سورة المنظجة. صوره المنظجة. صوره المضاجع صوره المضاجع هي الصوره في اسمها على المضاجع شنو يشرح الدكتور تتجاه كان مضاجع اذا ذهبت جسمك نعم صوره المضاجع تمام صوره اذا بسمها الله هاي النقطه صوره ما قبل فوق هذه النبضات الضربة في الضربة تحطي الضربة إذا روحه غير مرضودة غيرها معناه هذه الكريمة غريبة الكريم وطبع أن البتكوكي لأنها رابط الرسم على الرابط المشروف لكن يجب أن تكون وش الرسم دي القرآن توقيفي نفسه ما أقول ذا ليس توقيفيا ولكنه توقيفي كيف رقمني توقيفي وتوقيفي ففي الصور ش... ش... ش... ش... دللي... من أصحاب كريم من ربينا وقيفي من ربينا والتي أمر الصحابة أن يرسلوه محمد لما يكون رحوم شيء ما ذا لشيء حقوقها حتى تبديل نزول الخريبة مهر من جنة هذه جنة جنة جنة جنة رحمه الله على سنة جنة هذا ما فقط وهذا التبديل هذا التبديل محمد التبديل ونظر التبديل من ففي موضوع كده ان في عندنا الحته ده عند الخطب وتقدير ال 300 داعي ده ده الجزء السابع يكون مثلا يتكلم عن التاب الله مستهدفا عن طرف من الصور وكيف اذا ابيها تطابق الله على المقتري المضري فثم قد العال الذي وليس تكون خلافين جاء محتبرا إلا خلافين وحظون من المؤخرين هذا في خلط ما أخذنا مجد في الصور فجعل الصور مدنية عشرين وبعال عشرة ومعهم جعل عشرين ومعهم اختلف في العشرة ثلاثون ومعهم اختلف في العشرة وهكذا وليفتنا خلاف منها في العديد لا لا يضرونها لكن تنفيذ صور في القرآن الكريم كان إذا نذلت آية الصورة يكون من شعصنا من صحاب الذين كتفهم بكتالة الوحي ومنهم في اثناء معاوية لمن أبي سبحيان الله تعالى عنه وأرضاه من فتحت من الله يا رب الله إنهم كتب الوحي وخار المؤمنين وحصي أنه أن يكون غير هذا هل يكون الفضل ضعوا هذه بين هذه وهذه ضعوا هذه بين هذه وهذه مع ذلك على إثبات الترتيب داريب على إثناثي أن هذا التوقيت في يوم رسول الله ثم التوقيت مع ناشحنا يحق نشتهده ولكن رسم مصحى لم يكتف بهذا الرسم في زمن رسول الله الله عليه وسلم لم يقول هكذا أو هكذا فقالوا هذا رسم توفيقي معناه حفر فيه توفيق من الله بأي الضحراء وطبعا الضحراء أعرفين بزد المبارك لك الذي ندعى من خلطون رضا رجحت يحفره بعيد الاجتماع ذكرت المقدمة وقال أبنا الصحر نبا إننا كانوا على العالم أول رضيء الخط بل أنت رضيء الخط يا رضيء يا رضيء ما خدموا لكن خطه كان لبوزن خطه كان لبوزن ما هو الخط؟ لا الخط في إلقاء الخط على مجتمعه ولم يبدأ في خلط نحن من الشرطي إلا واحدة فهو رسمون الأمزة كانت صحرا يمتحونها أو لا يمتحونها لتكتب شهر المصحى مدى المناء مقتش لهم تأخذوا على شربة بقيت على النقطة الدينية وهو مناقة للمصحى أبو الأسود أدو أليك أرحمه هو فلوما جاء خليد أحمد فرغيبي ارتكرا صورة هزة وابتكرا صورة الحركة الخضراء والكبراء من المتجربون خليد أحمد. الخراجد رحمة الله العقيدة فيه رجل من ذهب أبو حنيفة رحمة الله قال من ذهب ولذلك أسمى أحمد الهاشمي على إقاعاته قال أنه إذان مؤذبت بإتماعات الشعب العرض على الموزان الخليلية أي بحور الخمسة عشر معنى بها ذلك الثلاثة عشر قطة مبينة مبادرة وأن المتطرق الخبر, الخبر من التاعينون التاعينون التاعينون لأن الخبر من القيون فمصدرائر ذي فاعل فاعل فاعل كتب قرط بن يوسف ثواني في السنه تلقتها رجل رجل حنفي وقال هكذا خالد احمد الفراهيدي اخذ ابن حنبل صنع حاجه مزمن مثل ما ذكر السيد ابن نحر رحمه الله كيف كان قادمه منتج اشتدت ازمه كان فريد قد اذن لينكب بالبلد بما كان التشديد السياسي ما استطعوش يضرب قالوا اشتدت ازمه كان فريد فاذن الذي يقول يمكن حوارثه الخير في الامام المسلمين كانه يحثهم على الجهاد دون منصب او منصب اكثر من ذلك يشرطهم باقامه القصيده وهذا اجتماع في حق النبي صلى الله عليه وسلم مثلا الباء اذا لما جمع ابو بكر رضي الله تعالى عنه القراء المسلمين ليكتبوا المصحف فقد كتبوا كتبه وكان رئيس الزجمة سبن زيد بن ثابت لماذا زيد بن ثابت؟ لأنه هو آخر من تمع العرضة على رسم الله حينما عرضه علي جبريم حين آخر رمضان مرتين ويسمى صاحب عرض الأخيرة وهكذا آله جابر هذا زيد بن ثابت بتغسيم هكذا فإنه الصحابة فلما نعمل في البورجة من عمر عشان العمر الجديد ثم في عهد عثمان وكان يقوم بحروبه الرتبه اضطر ال اليه الحسين بن اليمان قال لي سير رسول الله حصل للمكانه الرفعيه حين اختلف الصحابه في القراءه هكذا اقرا ان يرضوا كلها كذا حتى كانوا يتقاتلون فارسل ال اليه يقول لي عثمان يا امير المؤمنين ادرك هذه المما حتى لا تختلف في كتاب حقله الجهود والنصارى وهذا وجه لوجود شكل جناس في هذا الكتاب فكما على عثمان جمع القراء وكان عرفتهم ايضا سيدنا زيد بن ثابت وكثير المعاوية من ابي سفيان الذين كانوا من كتاب الوحي والذين اختارهم يد النبي صلى الله عليه وسلم بعناية الله تبارك وتعالى ككتاب مصحف واحرق جميع المصاحف التي كانت عند الصحابه الا مصحف لكلمه مصاحف مصحف حفص ومصحف عائشه ومصحف عبد الله لماذا لان هذه المصاحف كانت للاستناده بالتفسير بدل ما تقول تقرا عائشه في مصحفها والعقرب ونواب الضغط نقول هذه بكاء عائشه هذه قراءه شاذجه في هذه مقاله التفسير وكذلك قراءة أخذها مسلوداً لو كشبت صراتي إنار بسيبين الماء وليأدم مراجين في عرب بكا قراءها معالي قريش والذي تحردوها في صلمة أعرف أن لها علاقة فالعرب أول الصحابة معتدوا عن مصاحب ليحفظوا كم سيطاع الله إلى زهر الجزيد قل قاموا يا صحابي يكروا أخذها طاعة الجنوب من الأجواء يقول احفظوا من قلوبكم احفظوا من قلوبكم فإذا او كنحسوا نقولوا كنظهرو رمزه هذه المطاحف المعلقه لا تظهرو رمزه هذه المطاحف المعلقه فاذا وجدتم نحسوا نقولوا انتم اصحاب حتى يكون لكم ازول و ازول القم ان المطاحف القليله لباش دير الداعي كانوا عندنا الدوادك القليله عند اصحابي شوكم خناح وهو شيء خطير عند الدكتور لانه ما يتصلش عند اللي يلقي الترانسبورت وشاشه الترانسبورت جوك تستنى كل ما يجي نقولوا سكيختي وعنده شبتين وانجلت على شيء حالا يوكي وانجلت على قطبيلهم وعنده مصحب وغلقت في ربق الغزاني حتى أنا في مصحب في المصحب وكانت النوص بشيوح من طاربة إلي شيخي صفار في الحمار في الخطار من حرب شيء وطلبي لتبنى ببنى ما عادت ببوش ما كذا وكذا وكذا يحب لتبنى ببنى كذا لما حمص طالبة ببعكي معه بشبي سيقولين كدنى ببنى جلوه بتحت ببن لما تحكم الكوستيم من المخدت الجمعة نبداو بالصحفة ديال المعمار نخلي شي كلمة و نكونوا لما جلسنا غادي نشوفوا التراغيديه في مدينه اولجره هذا الظرنا كاين شهيد الله واش بغيتوا لله العلمي شبهه مره الناس قلت ان يتعلق بالدعا انا الحق ااا ضمن